مُطِيعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْسِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَإِنْ ذِكْرٌ لَنَسْيُوهُ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فيقول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 لِيَجْزِ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَذَا بَلَاغُ الْبَشَرِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّ ك أودuli